مو موبال اصلا ولا يعجبني العجل كان فدمرت احبالي ما يمر. احبك عمره خلصت دنياك انت غبر روحي يضمك انت غير ابن القلب صرت احس روحي طاير من عرفتك قمت احب عيوني لما بيها شفتك صار عندي Közelben vagy, de káldakál. واحد فد مهم اش قد احبك للعلم نبض قلبي انت صاير وانت ليه توزع الدم كبر هذا الكون حبي انت نعمة اي وارويت وطنت بحساس قلبي بالحقيقة وبالحلم لحظة وحدة بعد ما اقدر اعرفك مدري شي يصير بحياتي من اشوفك Mint ma eszem hova, eszem hurofa. Egy lápja egyéb, hát ma akkor hurofa. Még le sem